السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى لنا ولكم التطبيق والصلاة ويجرينا لأميانكم فيما يتقوه ويضار. نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. فالإسلام طاعه من نعمة أنعى الله مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم في الأرحام ما نشاء إلى أثر مسمى ثم نرئيكم بذلك ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يوجه إلى أهل للعمل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حافظة فإذا أنزلنا عليها الماء اهدز No, no. Ik wil de jaren somber in het vak. Ik denk we het zo Ik het Ik het. het dat blijft. Hetzelfde. Het kleine. Haalt de vaste op het kleine. Moet je maar. سالكه مع صح في واحد بس هو ولكن هنا صنعت خمسه الفاتوره تمشي وفاته الساعه I'm <laughs> يشوف تستطوش من الله. والمعلمون هي فصاحة الإسلامة. ونصف عمل في ذليب سيدة ونصور في حياتك. في شارة ضد شارة. طارق لا اتابة. الشطار بيتامة. اشارة بيتام الله. لا اتابة. يعني ik had bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde dat bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde bepaalde We zijn een bedrijf. Dit is de De jaren يا من الله معونا من الله وحش عليا دائما سواء مشان في اللي نقولها بس بعدها زي كده لا لا لا تعال تبي غنية مع No. Ja, abel is de something wrong. How do I want to feel? How Merci va Allemaal terug.